ولو ترى إذ المجرمون لا كسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعما صالحا إنا موقنون ولو ترى إذ المجرمون لا كسوا رؤوسهم فَوَجَنَ لَنَا مَنْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقًّا قَدَرٌ مِنِّي لَأَمْلأَنَّ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجِنَّةً وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَلَكِن حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي أَن مَّا جهلْنَا مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَلَكِن حَقَّ القول اتفاقي اجماعين فخذ تذوق بما نسيت لقاء فَتُوقُ <تصفيق> بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاء وَذُوقوا عذاب الخلد بما كنتم تركمن إنما يؤمن بأياتنا الذين إذا ذكروا أخرا سجدوا وسبحوا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم نَرْمَهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُونَ فلا تعلم أخيرا مَن تَعْلَمُ النَّشَّاءُ خَيْرٌ لَّمّن قَرَّتْ أَعْيُنُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ أَمَّن نُّذِّبَ المأوى نزلا بما كانوا يعلمون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار وَأَمَّا الَّذِينَ فَتَقُوا فَمَأْوَاهُمْ جَنَّاتٌ نَّعِيمٌ كُلَّمَا عَرَضُوا عَلَى أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا ma